قد ع ز م ن ا قد ع ز م ن ا ل ل م ع ا ل الخلد كل الجنود ي ومضينا ابتغينا فحشدوا جنة قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا ج ن ة الخلد ابتغينا ف ح ش د كل الجنود قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد نحن جند الله حقا نرخص الارواح أ ر صدقا في جهاد نحن ا ن صدقا في جهاد سوف ن ب ق ى إ ن ه ا حرب الوجود نحن جند الله حقا إ ن ه ا حرب الوجود باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أ ي م ج ي ب ي لا تدع رثنا يعود باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أ ي م ج ي ب ي لا تدع رثا يعو نحن, نحن للعلي ا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إ ن ه ا ل و ض تهيا فانت شمسك ا ل خ ل و نحن, نحن للعلي ا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إ ن ه ا ل و ض تهيا فانت شمسك غ القلوب حطموا أ ع ت ى الروسي م ن يا هد ومجوسي وصليبي وروسي أ ي ه ا الصيد ا ل أ س و د حطموا اعتى الروسي م ن يا هد ومجوسي وصليبي وروسي ايها الصيد الاسود نحن, نحن للعلي يا سنحيا فاقتحم هيا وفيا انه الروض تهيا فانتشق مسك الفلوق نحن, نحن للعلي يا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إ ن ه ارض ثانيه ف ا ت ش ق مسك فانتشق مسح الفلوس فأنت